Amin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 ولا يحل لهن ان يكنمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللري وإن شال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مروتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا, أن يخافا ألا يقيما حدود الله Oh...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 وعليهما أن يتراجعا إن ظنا أن, أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ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 اتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذبوهن فلا تعذبوهن ان ينكحن ازواجهن اذا ترضوا بينهن بالمعروف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 لا جناح عليكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا فَإِذاَا بَلَغْنَ أَجَلَهُ فَلا جُنَا حَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فيِي أَفُسِه بِالمَعْرُوف وَلَّهُ بِماَا تَععمللونَ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن, ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ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 ورهم متاع بالمعروف حقا على المحسنين وان قلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم الا ان يعفون الا أن يعفون, أو يعفون وَالَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 ترجعون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 وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم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 والله واسع عليم وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك ال موسى وال هارون وبقيه مما ترك آل تحمله الملائكه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 فَلََّا جَوزَهُ هو وََّذينَ آمَنُوا معَهُ قالَاوا قالوا لَا قاقَتَ لن اليَْمَ بِجَالُ تَ وَجُُودِه قَا الذينَ يَظُّونَ أََّهُم مُلَاقُ اللهَّهِ كَمِّ فِيأَة قَليلَ كَمِّ فِيأَةٍ قَليلٍَ غَلََت فِيأَتَ كَفَةً بِإِذْنِ اللَّ واللَّهُ مع الصَّادِرين ولمّا درسوا جالوت وجنوده قالوا قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل داوود جالوت واتاه الله الملك والحكمه واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما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 منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى ابن مريم البينات وانيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما قتلت الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من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 لما تبين له قال اعلم الله فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير واذا قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن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 حكم أَتَكَ له جَّةُم منِ خل وَنابِ تجر أي وَد أحدكم أَتَكَ له جَّةُ منِ خل وَناب تجرمِ تحتِه الأنه له فيِيهاَا مِ كل الثمراتِ وَصابَ الكِبر وَصاب الكِبر وَلَ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 يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستوا باخذيه الا ولستوا باخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد. شَيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ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 يعلمه وما للظالمين من انصار ان تبدوا الصدقات فريعما هي وان تخفوها وتعطوها الفقراء اف هو خير لكم فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم